دعوت می کردم، تلوات استاد هاشم هی برای که برای اولین بار از رادیو قرآن پخش میشه بشنوید بسنا بید آیات یکم تا 25م سوره مبارکی تها به مدت 30 دقیقه. اللهی تپان رادی ما أنزلنا عليك القرآن لتذكر لا تذكرت لمن أَنْزِلَ مِنْ خَلَقِهِ الْبَرّ سَمَاعِ الْحَلَلَ إِلَّا أَحْمَدَ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَلَامَاتِ الْمُحْسِنَاتِ الْعَلَامَاتِ e Eu... آه يا الله جيده يا الله مثله الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا بسم الله الرحمن الرحيم يسال الله الله الله جَنَّ عَلَيْكَ بسم عليكم.. الله الرحمن الرحيم يرى ما ان يرى الله الله الله الله ما انزلنا يا رحمه الله <سؤال> يا رحمه يا رحمه يا رحمه الله يا رحمه يا رحمه الله يا رحمه الله يا رحمه الله يا الله يا رحمه الله يا رحمه قُلْ يَا رَبِّ الْقَارِعَةِ نَاقُورِهَا وَلَهُ الْتِسْعَةَ فَإِنَّهُ يعلم ما در عن الله وعبد ايش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 یا سلام سلام الله وأن <تصفيق> الذيك <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم الله الله رحمك يا احمد يا راجل يا الله راجل بيجي طبعا افتح النور لازم هو mess on ایم که There's نم نم It <laughs> <laughs> is. الله يطول يا الله, الله. الله. الله في النجاح يا النبي الله in yeah. My name is Yeah. yeah. ها tiga جست میخوایی خالص این